فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنُوا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 خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج, فاخرج إنك من الصاغرين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 بَيْن اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالْ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ الحمد لله رَبِّ العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 فَلَمَّا ذَا قَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَاتُهُ مَا وَطَف قَاخْْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَقَفِي قَاَخْْصِ فَان عَلَيْهِ مَا وَمَا دَاهُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَخْلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ وَنَادَاهُما رَبُّهما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ